بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم أفنضرب عنكم الذكى صفحا إن مسرفين وكما ارسلنا من نبي في الأولين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 وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسود ظل وجهه مسود وهو كظيم أو من ينشئ في الحليات وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إنا أشهد خلقهم لتكتب شهادتهم ويسئلون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 تدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير لله قال مترفوها ان وجدنا ان وجدنا اباءنا على امه وان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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَ هَكْלِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُهَا أُلَاءِ وَأَبَاهُمْ حَتَّى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 ورفع ما بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفرون الرحمن لجعلنا لمن يكفرون الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ آنَا قَالَ يَا لَيْتَ بيني وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ نَبِيْسَ الْقَرِينِ وَلَا يَنفَعُكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنكُنتُم فِي الْعَدَاةِ مُشْتَرِكُونَ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم تقمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك في الذي أوحي إلهيك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَن عَمِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَكَذَّبُوا فقال, فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ لِلَّهِ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَيْدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ هُمْ يَأْكُثُونَ وَنَادَى فِي الرَّعْوَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ النَّارُ مِنْ تَحْبِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمَ لَقَيِيرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكْذُبُ بِهِ فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب نوجاء معه الملائكة مقترمين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقونا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب من مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير نمو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون إنه وإلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخرفون وإنه لعلم للساعة فلا تمسرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم من حكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فابدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم نليم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَلَخِلاَءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَّادُون سِوَى الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ تدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذاب وأكواب وفيها ما تشتهيه لأنفس وتلذل عين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية كثيرة منها تاكنون إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ قَالِدُونَ لَا يُفَتَّهُ عَنُهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ظَرَبْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أُمُمُ الظَّالِمِينَ وَمَادَوا يَا مَالِكٌ يَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ نَاكِثُونَ لَقَنَجِئْنَاكُمْ مِنْحَقَّ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 وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأم لا يوفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون